صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يَجَعَلونَ أَصَابِعَهُم فِي آذَهِم مِنَ الصَّوَعكِ حَذَ رَ لِمَود وَلَّهُ مُحيطُ بالكافرين يَكَادُ بَرقُ يَخْْطَفُ أَبَ الصَارهُمْ كُلَّمَا أَضَ أَلَهَُّ شَْوفِيهِ وَإِذَا أَو لَمَا عَلَهِم walau shaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allah 'ala الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسرع تَمَاءَ بِنَا أَوْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لكم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 صُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْرُشُوا هَذَا أَكُم فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْرُشُوا هَذَا أَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ انتم صادقين فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُونَنَّارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ